わたしはあなたのおかげであなたのおかげであなたのおかげであなたのおかげであなたのおかげであなたのおかげであなたのおかげであなたのおかげであなたのおかげであなたのおかげであなたのおかげであ 盆を削ってくるのは盆を削って 私たちはあなたの声を聞いてくれているときに、あなたの声を聞いてくれているときに、あなたの声を聞いてくれていると و に、あなたの声を聞いてくれているときに、あなたの声を聞いて ا れているときに、あなたの声を聞いてくれているときに、あなたの声を聞いてくれているときに、あな تقضي وعليهم ناقمه عاشت عمورها م ا ل م ة وماتت حزينه حزين ف حزين ا ط م ة عصروها بالباب و س ق ه ハワイあなたの名前をいました。 ハワイアトムハイアトムハワイアトムハワイアトムハワイアト و ハワ ا アトムハワイアトムハワイアトムハワイアトムハワイアトムハワイアトムハワイアトムハワイアトム ジーマー。<音楽><音楽> ゴスボー・キサー・ ي ا ا ع ا ي ا ا どっばってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもら وماتت حزينه فاطمه ة و م ا ت بعد مرات وماتت ح ز ي ن فاطمة عصرها بالباب وصقا محسن هويه ا ي تنظره حرموهتي فجعل النبي وهي ا ل و د ي ع ا ل ط ا ه ر ة حرموهتي فجعل النبي وهي ا ل و د ي ع ا ل ط ا ه ر ة أ ص ر و ه ا بالباب وسقاط محسناوي تغرق المدامع ا س أ ل و ا غصن ا ل أ ر ع ى ت ك ف قلبه المواجع وبيت ا ل أ ح ز ا ن بحزين ي غ ر ق المدامع ف ا ط م ة الزهره توين وتلهب المسامع تشتكي جوري ا ل ل تشكي جور اللي ظلموها و ك س ر ة و ا ل أ ض ا ل ع فاطمه الزهره توين و ت ل ه ب المسامع تشكي جوري اللي ظلموها وكسر الاضالع ضاقت على ا ل و د ي ع ة هالمعضله ا ل و س ي ع ة قاست من ا ل ق ط ي ع ة ف ا ط م ة الشفيعه ا س أ ل و ا غصن ا ل أ ر ق بقلبه المواجع وبيت ل ح ز الاحزان ن بحزنها ا يغرق م د م المواجع اسألوا غصن الأرقى بقلبه ل وبيت غصني بحزن هي ا غرق المدامع ف ا ط م ة الزهره تونا وتلهب ي المسامع تشكي جور اللي ظلموها وكسره والاضالع ي ع على س ت من ا ق ط ي ة فاطمة الشفيعة باقت على ا ل و د ي ع ة هالمعطي ل ل و س ي ع ة قاست من ا ل ق ط ي ع ة ف ا ط م ة ا ل ش ف ي ع ة ماتت الزهرة بألم هام وماتت ا ل ز ه ر ة ب أ ل م ه ا مودعه الاحبه حسن وحسين ويا زقلب والدمع تصبها تصيح ياولادي مخا في دقاس وغيم و ض ر ب ة ص ع ب ة هالدنيا الدنيا اه يا و ي ن د ي ص ع ب ة ل صعبه الدنيا الدنيا اه يا ولدي ص ع ب ة ضاقت على ا ل و د ي ع ة ه ا ل م ع ض ل ة الوسيعه قاست من ا ل ق ط ي ع ة فاطمه الشفيعه ا ع ضاقت على الوديعه ة ا الوسيعة قاست اللي ل ل م مني ع قطيعة ض ة وقست ف ا ط م ة ا ل ش ف ي ع ة وماتت الزهره ب أ ل م ه ا مودعه ا ل ا ح ب ة حسن و ح س ن و ي زئناب والدمع تصبه よし<音楽> والله يا زيجيه قا ا س ت و أ ذ اميه لبسهم ما يقضي و ي جرع المنيه ا والله يا زيجيه قا ا س ت و أ ذ المنيه ا ولبسهم وما يقضي ج ر ع ا ل م ن ي ة وذاك الذبح يقاسيه ويبقى على الوطيه واما العقيل حسره م س ب ي على الوطيه وذاك الذبح يقاسيه تبقى على الوطيه وما العقيل ح س ر ة م سبيه ع الوطيه اي والله يا ز ج ي ة قاسى وعذا و م ي ة هذا بسمو ما يقضي ويتجرع ا ل م ل ي ه اي والله يا زجيه ق ا س و أ ذ ا ء م ي ه هذا بسمو ما يقضي ي ت ج ر ع المنيه اذا في الذباح يقاسي ويوقع على ا ل و ط ي ة وملعقي لحسره م ب ي عالوطيه وذاك ا ل ب ح ي ق س ي ه ويبقى على الوطيه و م ا ا ل ع ق ي ل حسره مسبي عالوطيه اي والله يا زجيه ق ا س واذا م ي ه هذا بسمو م ي ق ض ي يتجرع المنيه والله يا ز ش ي ه قاسى و أ ذ ا ء م ي ه هذا بسمو ما يقضي يتجرع المنيا ذ ا ك الذبح يقاسي يوقع على ا ل و ط ي ة وما ل ع ق ي ل ه ح س ر ة ما ه ي ع ل ى الوطيه ة و ذ ويوم زعل ى ا ل و ط ي ة وهم العقيله حسره نسبيه ع ل ى الوطيه هذا بسمو ما يقضي ويتجرع المنيه اي والله يا زكيه قاسوا ابا اميه اي والله يا زكيه قاسوا ابا ا بني وعند الجدار سوت بانكسار